بسم الله الرحمن الرحيم طاق القرآن المجيد بل عجلوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا مثنا وكنا ترابا ذلك وجر بعيد ودعنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيد بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها فِيهَا من فروج والأرض مدلناها وألقينا فِيهَا مدلناها كُلِّ فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيد وذكرى لكل ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحق الحصير والنصب لها طلق نريد الرزق للعباد وأحلينا به بلدة ميتا كذلك الفرود. كذبت قبلهم طوموح وأصحاب الرس وزمود وعاد وفرع وإخوان موت وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق أول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسس به نفسه ونحن أضرب إليه من حجب الويد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفر من قول إلا لديه رضيب عديد وجاءت فترة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تعيد ونفقت الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سارف وشهيد لقد كنت في رضلة من هذا فتشتنا عن يوم وقال قليله هذا ما لدي عديد القيام في جهنم كل جفال من, من الله يهن آخر فالقلاب في الهذاب قال قليله ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يؤدب القول لدي وما انا بظلام من عبيد يوم نقول لجهنم هل تلات وتقوها من مزيد وازدبت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب خبير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود فهم ما يشاءون فيها ولديها مدين وكم أهدتنا قبلا من قرن منهم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيس إن في ذلك لديك خالما كان له قلب أو ألق السنة وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات وَالْأَرْضَ وما بينهما في سته ايام وما مسنا من دروب على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طهور الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السدود واستمع يوم يناد المناد مكان طيب يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم نحن نحيي ونبيت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سواء ذلك عن حسر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فتذكر بالقرآن من يخارعين.